بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عنق اطرأ بربك الأكبر الذي علم من قلم علم الإنسان ما لك يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كان على النار الأمر ترى، أرأيت إن كذب أدولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لم يأنته لنسفعا بالناصية ناصية, ناصية كالبة خاطئة هل يدونا يوسمده الزبالي